بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم بيم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فضل اعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقم كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يرو إلى الأرض كم بطن فيها من كل زوج كريم؟ إن في ذلك لآيات وما كان أخهم مؤمناً وإن ربك هو العزيز الرحيم. وإفنى ربك موسى اتلقى قوم نبضين غوم في الرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يجذبوني ويضي بصري ولا ينطق لساني فأبسل إلى هون. ولهم علياً فأخاف أن يقتلون. قال كلا فارجع بآياتنا إنما فأتي يا فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمورك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظاهلين مِنْكُمْ منكم لما فَوَهَبَ فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين وتلك نعمة دمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 قال لئن اتخذت إِلَهًا غَيْرِي لَأَبْعَلَنَّكَ من المسجونين قال أولو جئتك بشيءٍ مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألق عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونسع يده فإذا هي بيضاء بالناظرين قال للملأ حوله إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أبكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه أبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحره لميقات يوم معدوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحره كانوا الغالبين فلما جاء السحره قالوا لفرعون اين لنا لاجرا اين لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما انتم القوم فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقوا موسى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 قالوا لا غير إنا إلى ربنا موقلبون إنا مقمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى لمؤمنين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 فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى إِنَّا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين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 فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَذِكَ لَآيَةٍ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 أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لذكونا من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيه ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت آب المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وارضعون وما أسألكم عليه من اجر إن أجير إلا على رب العالمين. أدبون بكل ريع آيَةً تعبون وتتخيون مصاي على علَّكم وَإِذَا وإذا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ جبارين فاتقوا الله وَأطيعون واتقوا الذي بِمَا بما تعلمون أمدَّكم بأنعامه وبره وجناته وعولون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سبأ علينا أو عذاء لم تكن من الواعدين ان هذا إلا خلوب الأولين وما نحمي معذبين فكذبوه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 كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجرٍ إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جناتٍ وعيون وزرعٍ ونخلٍ طلعها هظيم وتنحِتون من الجبال بُلودًا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تُطيعوا أمر المسرفين الذين يُفسِدون في الأرض ولا يُصفِحون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 وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيدة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تدقون إني لكم رسول أمين فادقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من اجر ان اجري إلا على رب العالمين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 قال ربي أعلم بما تعملون فجذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيةً وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمير على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبع الأولين أولم يكن لهم آيةً أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فطرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروه العذاب الأريم فيأتيهم بغدة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن موضرون أفبعبابنا يستعذبون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوت فقل اني به مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثين يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون المتوى انهم في كل وادي يهينون وانهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايم قلبي ينقلبون